ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قدس لعلكم تصطدون فلما جاءها نودي انبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ وحشر جنوده مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ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 قال سَنُظُرُ أصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِبِينَ إِذْهَب بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنُظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ أَلَّا تعلوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن نقول قوه وأولو بأس شديد والامر اليك فانظري ما فات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 سَلَمَجَ السُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُونَنِي بِمَالٍ قَالَ أَتُمِدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم تَفْرَحُونَ يرجع اليهم فلناتي بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وَأَهْلَهُ وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا بهلك أهله وإنا لصادقون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 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون قلوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا ان قالوا أخرجوا آل لوط. ضريتكم إنهم أناس يتطهرون فإن جيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأنطرنا عليهم مطر فسأ مطر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون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 أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِينَ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 او اي يجعلكم خلفاء الارض االههم الله قلل ما تذكرون ام كم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إلههم الله عال الله عما يشركون ام من الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الاله مع الله قل هَٰذَا بُرْهَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا ا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون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 وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُقِنُّ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايَيْنِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ أَكْثَرُ الذي هم فِيهِ خَتَلِفُونَ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 إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصمت الدعاء إذا ولا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم لا يسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض نُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُ قَوْمٌ أكذبت بِآيَاتِي قال أكذبت بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟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 وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّءَةِ فَكُبْتُ وَجُهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّهَا ذِي الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلْ شَيْءٍ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 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل نعم ما